وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله رب العالمين أن جمعنا مرة ثانية في هذا المكان المبارك على طاعته وعلى مرضاته لفهم كتابه ودراسة سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما زلنا في الكلام حول هذا الكتاب المبارك وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه للإمام النووي أبا زكريا رحمه الله تبارك وتعالى والحديث اليوم هو السابع من أحاديث هذا الكتاب الذي نستفيد منه دائما وفيه فوائد كثيرة ومهمة لكل إنسان دائما نجد في مثل هذه الكتب فوائد تترى إذا قرأناها وفهمناها ودرسناها دراسة جيدة استخرجنا منها علوما كثيرة لذلك يجب الانتباه وفي دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعي ما نسمع وما يقال الحديث اليوم هو حديث عن صحابي وهو أبي هريرة رضي الله عنه وكما ذكره الحافظ النووي الإمام النووي رحمه الله قال وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني وهو أحفظ الصحابة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوفي رضي الله عنه في سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصحابي الجليل أحفظ الصحابة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم هذا حديث فيه وفوائد كثيرة منها ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى منها ما يتعلق بهيئة وأخلاق المسلم منها ما يتعلق بقبول العمل ورده منه ما يتعلق أيضا بأعمال القلوب والأفعال والتروك وغير ذلك فالحديث فيه فوائد كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم هذا دليل على صفة النظر لله تبارك وتعالى فالله عز وجل بصير بالعباد والله تبارك وتعالى يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه هكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعون في التشبيه ولا التعطيل وهذه مسألة مهمة جدا ودائما أهل العلم يحذرون من هذا عليكم السلام ورحمة الله ويبينون أن الذي وقع في التعطيل ما أوقعه في ذلك إلا لما وقع في التشبيه فكل معطل مشبه لأنه لما جاء شبه الصفة فرأى أنها لا تجوز أن تتشبه بمخلوق فعطلها فوقع في الضلال المبين فضل ثم زاد ضلاله أما أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه الله عز وجل تكلم في كتابه وأثبت صفاته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ذلك في سنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم فهذا ثابت في ان الله عز وجل ينظر والنظر ثابت له فهذه صفة ثابتة لله عز وجل وليس كما زعم الاشاعره والمعتزله وغيرهم من أن النظر هنا مجاز من ان النظر هنا مجاز وانما هو نظر حقيقي لأن النظر إلى الأجسام والصور يأتي, يأتي في حقيقة الأمر بنظر صحيح ثابت واضح فالله عز وجل لا ينظر إلى أجسامنا هذا معناه أن الله عز وجل يقبل العبادة ويقبل الأعمال ويقبل الأقوال ليس شرطا في أن يكون الجسم قوي وليس شرطا أن يكون الجسم طويل وليس شرطا أن يكون الجسم صحيح المهم أن يكون هذا الشخص يتق الله عز وجل كما سيأتي في آخر الحديث ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وبدأ بالقلب بالقلب قبل العمل وبدأ بالقلب قبل العمل إذن لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم هذا يعطينا شيء مهم وهو أن هناك كثير من الناس أجسامهم ضعيفة وسقيمة وصورهم وصوره ليست بالجيدة ربما ترى رجل في أحسن صورة ورجل آخر آآ خلقته آآ خلقته آآ ليست بالمعتدلة آآ ترى آآ امرأة آآ جميلة ترى امرأة غير جميلة وهكذا الله عز وجل صور الناس وخلقهم وجعل كل إنسان يختلف عن الآخر هناك القوي هناك الضعيف هناك الثمين وهناك النحيف هناك القصير هناك الطويل هناك من كان في أبيض وهناك من هو أسود وأحمر فغير ذلك من الأشكال والصور وما يندرج تحت هذا وما يندرج تحت هذا الأمر فلذلك الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الأمور لأن هذه أمور تساعد الشخص على حياته في دنيا هذه أجسام وهذه الصور تساعد بني آدم على التعايش وتساعد الرجل والمرأة على العيش في هذه الدنيا أما معاملة الناس مع الله عز وجل فالأصل فيها أنها بالقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التقوى هنا التقوى هاهنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك لا يهم إن كان هذا رجل كان هذا رجلا مريض أو رجلا صحيح سليم الله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع يتقبل من الجميع وليس شرطا معينا في قبول العبادة أن يكون بهيئة معينة بهيئة معينة ولكن بقدر الاستطاعة يتابع الشخص نفسه على الالتزام بهيئة شرعية دون الإخلال بمظهره الإسلامي وهذا مهم ليس قولنا بأن الله عز وجل ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا نفعل كما يفعل الكفار أو نسير كما يسير الكفار في أفعالهم وعاداتهم ولبسهم و غير ذلك من أفعالهم التي يقومون بها لكن نقوم على ما قام به الدين الدين أمرنا بأمور معروفة في ملابسنا وفي تهيئة أشكالنا وفي المحافظة على أجسامنا فنلتزم بذلك ونسير على ذلك ويكون الأمر فيه قربة إلى الله عز وجل لذلك الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فبدأ بالقلب قبل العمل بدأ بالقلب قبل العمل وذلك لأن, لأن الأصل في الأعمال أنها تبدأ بالنية كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هل في صوت صوت واضح يا إخوة طيب فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه في هذا الحريث حول النية وأهميتها نعم الله المستعام طيب خير طيب الحمد لله والعالم طيب الآن إن شاء الله يكون أفضل طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن العمل يدور على النية إن كانت النية صالحة كان العمل صالح وان كانت النية فاسدة كان العمل فاسد لذلك القلب يبدأ به قبل العمل لأنك إذا اعتقدت شيئا فعلته وإذا هذا الاعتقاد كان صحيحا سليما كان عملك صحيح وإن كان هذا الاعتقاد فاسد كان العمل فاسد فدائما يأتي على وثيرة واحدة إذا صحة أو إذا صحت النية كان العمل سليم فلذلك الله عز وجل يتقبل العمل من المتقين الذين يخلصون العمل لله عز وجل ويخافونه ويجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا هؤلاء هم المتقون لذلك الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد ويعلم ما فيها من القلوب الصحيحة السليمة والقلوب المريضة والقلوب الميتة هذه القلوب التي يأتي فيها الإنسان إما أن يكون صاحب قلب سليم وهو المؤمن وإما أن يكون صاحب قلب مريض وهو الذي يشك في أمور كثيرة وربما وقع في النفاق أو وقع في أمور غير ذلك طيب الصوت متخطع طيب توقفنا عند معرفة القلوب القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت وقلت بأن الأعمال إما تكون أعمال صالحة وإما أن تكون أعمال فاسدة والله تبارك وتعالى ينظر إلى هذه الأمور فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فيبدأ الشخص بالعلم ليعتقدوا ما قد علمه يعتقادا جازما بقلبه ثم يتعلم تعلما صحيحا فيعمل بما عمله فيصبح بذلك على أرض صلبة ثبت العرش ثم انقش لابد أن يكون الشخص على وعي تام وعلى دراية كاملة بأمور دينه حتى تصح العبادة حتى صحة فالله عز وجل لا ينظر إلى هذه الأجسام الفانية البالية ولا إلى هذه الصور التي صورنا الله تبارك وتعالى عليها لدنيانا ولكن ينظر إلى هذه القلوب التي في الصدور وإلى ما نعمله من أعمال فمن كان على خير فيحمد الله عز وجل ومن كان على شر فلا يلومن إلا نفسه هذا بالنسبة إلى هذا الحديث وهو حديث أبي فريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الحديث الثامن أيضا وهو جاء عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعاري رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس بن سلام ابن سليم ابن حضار الأشعري صحابي جليل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وتوفي رضي الله عنه في سنة خمسين من الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا حديث أيضا يتكلم وما زلنا في الكلام في الأعمال والنيات وما يدور حولها والإخلاص والعقيدة كل هذه الأحاريث تدور حول هذه الأمور التي لا تصح العبادة إلا بهذه الأمور فقال النووي رحمه الله وعن أبيه موسى عبد الله بن قيس الأشعاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله متفق عليه ورواه بذلك وهذا مراد النووي ما عليه أي ما عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحهما الذين هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تبارك وتعالى فهذا الحديث فيه أمور مهمة وهي إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وهنا أيضا عدم الرياء وعدم التسميع وهنا بيان أنه ربما يظهر لنا على شخص أنه من أهل الصلاح ولكنه ليس من أهل الصلاة فالعبرة بالنية والعبرة بالإخلاص والعمل الصالح فالنبي صلى الله عليه وسلم سئلا وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يسأل دائما من الأعراب أو الصحابة رضوان الله عليهم عن المسائل التي تعينهم على عبادة الله وعلى طاعة الله عز وجل وكانوا يسألون عن الأمور المهمة والصحابة ردوان الله عليهم كانوا يتحرون الأعراب عندما يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ما كان. يستطيع أحد منهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وإنما كان عندهم حياء من سؤاله صلى الله عليه وسلم فلما يجيء أعربيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون إلى السؤال والجواب فيتعلمون العلم من هذا الطريق فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة هنا سئلة عن الرجل والرجل يوصف دائما أو وصف الرجول دائما يوصف لمن له الشجاعة ولمن له القوة ولمن له الغلبة ولمن له الشموخ فدائما الرجول موصوفة لمن هو قوي أو قادر أو غير ذلك والرجولة أو الرجل هذه الكلمة تأتي في القرآن بمعنى الرجل والمرأة الرجل تأتي في القرآن بمعنى الرجل أي الذكر والأنثى ربما يكون لها معنى في مسألة معينة فيراد بها الذكر والأنثى وربما تأتي في موضع آخر فيراد بها الذكر فقط فنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل وهنا في حال المعركة وفي حال الحروب يقاتل شجاعة الرجل دخل المعركة فيقاتل ليقال شجاع عنده شجاعة فيقاتل حتى يقال أنه رجل شجاع يخاف منه الناس ويقاتل حمية ويقاتل رياء هنا جاء بالرياء والحمية بعد الشجاع لأن كل هذا يندرج تحت, إيش؟ تحت الرياء والتسميع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فكل من راء وأراد أن يظهر بمظهر الشجاع والقوي والقادر فلا يكتمل له ذلك أبدا والله تبارك وتعالى مطلع على قلبه ونظر إلى قلبه فعرف أنه وعلم الله تبارك وتعالى أنه يرائي او أنه يسمع او ان كاذب في ما يدعيه لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه لما الله عليه وسلم ااا النبي صلى الله وسلم عن الرجل يقاتل في الحرب شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياء عنده حمية وعنده طاقة وعنده آآ آآ صحوة يريد أن يقاتل ويريد أن يدافع عن شيء ويريد أن يقتل من أمامه من الأعداء أي ذلك في سبيل الله هنا عدد له الشجاعة والحمية وايش والرياء الشجاعة هنا كما قلت تعود عليه يريد أن يظهر بقوته وبشجاعته وقدرته حتى يخاف منه الناس حمية ربما يحامي على قومه أو بلده أو وطنه يقول انا أموت في سبيل الوطن أو أموت في سبيل أهلي أو أموت في سبيل أرضي أو غير ذلك والرياء أيضا ليراء الناس ويظهر يظهر نفسه أنه مقاتل فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك في سبيل الله يسألونه نريد أن نعرف ما من أو أي شيء في هذه الأمور تكون في سبيل الله حتى نسير عليها حتى نسير عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه إجابة شافية كافية جامعة مانعة ترد على كل من يزعم أن القتال في سبيل الله وهو يريد أن يقاتل في غير سبيل الله وهذه جملة واحدة ويراد بها الخير الكثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كلمات قليلة تؤدي بالإنسان إلى اعتقاد صحيح سليم من قاتل من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله هي العليا أي شخص يريد أن يقاتل في سبيل الله ويسمي, ويسمي نفسه مجاهدا ومحاربا لله يدافع عن حدود الله أي شخص يفعل ذلك ويريد أن يجعل الخير في الأرض أو غير ذلك فكل هذا لابد أن يفعل ذلك لكلمة واحدة وهي إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة الله أن يجعل كلمة الله هي العليا لا يقاتل لدولة لا يقاتل لأرض لا يقاتل لقرية لا يقاتل لمال لا يقاتل لأشخاص لا يقاتل لحمية لنفسه لا يقاتل لأذى وقع عليه لا يقاتل ليقال مقاتل وشجيع ومجاهد لا يقاتل لأي, لأي سبب آخر وإنما لتكون كلمة الله هي العليا لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله الذي يريد أن يفعل ذلك ويطبق هذا الأمر فيبشر بالخير يبشر بالخير وبأن الله عز وجل سيمكن له في الأرض من أراد أن يعلي كلمة الله فالله عز وجل يرزق هؤلاء الثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في بالحياة الدنيا وفي الآخرة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حال الحروب والغزوات كلنا نعلمه وكلنا نعلم ما كان فيه من ال أمور التي كان المسلمون قلة والكفار كثر والذي يظهر لمن يرى هذا المشهد بأن الكفار هم الغالبون فالله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين لأنهم عندهم اعتقاد في أنهم يحاربون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله أن يجعلوا كلمة الله هي العليا لذلك نصرهم الله على أعدائهم ومكن الله لهم في الأرض فالعبرة هنا باعتقادك أنت لأي سبب تقاتل ولأي سبب تهجر ولأي سبب تخاصم ولأي سبب تبتعد عن هذا الشخص مثلا. لأي سبب تفعل فعلا معينا أو تترك فعلا معينا أو تنتهي عن فعلا معينا فلابد من عقد النية على أمر معين لتصحيح العمل والسير به الله فهذه أحاديث طيبة ونستفيد مما فيها من الخير الكثير فلذلك كان من المهم أن نتفقها في هذه الأحاديث نعرف مرادها و ندرسه جيدا حتى نتعلم حتى نتعلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت سنته مفسرة ومبينة لكلام الله عز وجل فلهذا كان الخير كله في التمسك بالكتاب والسنة كما قال ابن أبي داود رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح فالفرق بيننا وبين أهل البدع التمسك بالكتاب والسنة نحن نأتمر بما في الكتاب والسنة من أوامر وننتهي عما فيهما من نواهي بعكس أهل البدع والأهواء والشهوات والشبهات وغير ذلك فهم لا ينقادون إلى الكتاب ولا السنة ولا يحبونهما ويزعمون أنهما من أهلها والقرآن والسنة منهم براء هناك الحديث التاسع ربما أمر عليه سريعا وهو حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو اسمه أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بأبي بكرة وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى في سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومات بالبصرة, مات بالبصرة فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله, صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه كما اتفقنا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث كلامه صعب وفيه تخويف من أمر قتال المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال من يريد أن يقتل أخاه وهذا الذي يحدث في عصرنا هذا من القتل وسفك الدماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما والسيف هنا ليس شرطا أن يكون سيفا بمعناه المعروف وإنما يندرج تحته أي سلاح سواء أي سلاح يعني به يعني يستطيع أن يقتل أي شخص سواء كان سكينة أو بندقية أو حجر ثقيل او غير ذلك أي شيء يقتل يسمى أو يندرج تحت السيف في هذا الحريث فإذا التقى المسلمان بسيفيهما أي أداة تسبب القتل بمجرد التقائهما مع بعضهما البعض ومحاربتهما بهذه الأداة فالقاتل والمقتول في النار فالقاتل والمقتول في النار فقلنا أو قال ابي بكر رضي الله عنه يا رسول الله هذا القاتل أي القاتل لانه قتل المسلم فهو في النار وهذا كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا واضح نص من الله تبارك وتعالى من كلام الله عز وجل في أن القاتل الذي يقتل المسلم بغير وجه حق متعمدا في ذلك بخلاف الذي يقتل المسلم خطأ هذا أمر آخر أما الذي يقتل المؤمن بدون وجه حق متعمدا في ذلك فهو من أصحاب النار من أصحاب النار نحن يعني لو نظرنا إلى حالنا الآن الله نرى كثيرا من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بلا نرى كثيرا يخرجون على بعضهم البعض بالأسلحة ويقتلون بعضهم البعض ويزعمون أنهم مسلمون فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلامه الله عز وجل بأنه سيحدث في ذلك أو هذا في أمته فحذر من هذا الأمر حذر من هذا الأمر لذلك قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار فالقاتل لأنه قتل عمدا فهو يدخل النار قال أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله هذا القاتل عرفنا حالهم والله تبارك وتعالى أنزل فيه كلام فما بال المقتول نريد أن نعلم ولماذا المقتول وهو قد قتله القاتل هو ليس القاتل فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه إنه كان حريصا على قتل صاحبه لأنه لم ينتهي ولم يذهب من أمام صاحبه وهو يشهر السيف عليه ولم يذكره بالله ولم يحاول أن يهدئ من الأمر ولكن كان حريصا على أن يقاتل صاحبه فإذن لا بد أن يخرج من كل من كل الاثنين واحد مقتول والآخر قاتل لا بد فلذلك بما أنهم الاثنين حريصين على قتل بعضهم البعض فلذلك من قتل فلذلك أخيه فهو في النار والآخر لأنه لم يستكفي البعد والاستعاذ من الشيطان والكف عن هذا الأذى وقاتل وزاد في الأمر فلذلك كان نعم إذا لم يقتل إذا لم يقتل فهو يقتل نعم هل أدفع الأسباب الآن في مصر يعني يتقاتلون على الجنيهات يتقاتلون على الجنيهات ومنهم من يتقاتل على المخدرات منهم من يتقاتل على النساء منهم من يتقاتل على المباريات فكثير من الأمور نراها في هذه الأزمان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه الله على شيء من الغيب وحذر أصحابه من الوقوع في ذلك وكان ذلك الحديث يقرأ ويدرس ويعمل به إلى أن تقوم الساعة كل أحديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ففي هذا الحديث بيان وتحذير حتى إذا جاء يوم القيامة وقال إنه قتلني فلماذا أدخل النار يقال له لأنك كنت حريصا على قتله فكلاكما كان حريصا على قتل صاحبه فكلاكما, فكلاكما في النار الاثنين يدخلون النار أعاذنا الله وإياكم منها لذلك لا بد أن نفعل مثل هذه الأفعال والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل فقال له قل في الإسلام قولا لا أسأل معه أحد بعدك لا أسأل عنه أحد بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم وأيضا لما جاءه رجل ونصحه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لا تغضب فهذا أيضا أمر مهم الغضب من أشر الأمور هذه جبلية في الإنسان الإنسان بطبعه يغضب لكن هذا الغضب يمكن أن يهدأ بالتفكر في الله عز وجل الاستغفار الاستعادة من الشيطان لأن الشيطان في هذا الأمر أو في هذا الوقت يسول للإنسان قتل أخيه فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إشهار السكينة أو السيف أو الأداة الحادة في وجه المسلم ودللنا أو دللنا بكثير من الأدلة في الأحاديث الماضية على أن المسلم أخ المسلم والمسلم لا يجوز له أن يأذي مسلما آخر لأن كلاهما إخوة في دين الله عز وجل فلذلك كان من فعل هؤلاء أنهم بسبب حرصهم على قتل أنفسهم فكان كلاهما في النار كان كلاهما في النار عاذم الله وإياكم منها طيب ان شاء الله تعالى اكتفي بهذا ويكون ان شاء الله الحديث القادم هو الحديث العاشر 11 نعم الحديث العاشر ان شاء الله عز وجل ااا الله الحرام سعوديه يكون في الاسبوع المقبل نسال الله ان يرزقنا القبول ويرزقنا البقاء واللقاء في هذه الاوقات